Mm hmm. ساعة لحبيب ولا صاحب ساعة لجرن ولا قرايب ساعة الكل حوالينا بيبقى الحاضر الغايب دي اوقات نفسي بتعانب وحس ان احنا مش واحد نهيت وكله بيفارب وما بيفضلش غيره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 هكاية نار وجن او هناء وعزاء بحبا لما شافت عيني رحمه حكمه في الاسباب وعشقك واللي عاشق مش بيبقى حمل